ابنائي الاعزاء اسعد الله صباحكم او مساءكم حيثما كنتم اليوم السبت من فبراير لعام 2021 ونبدا المحاضره من الكوندنسد كورس بالهارت وهنتكلم على الاكسيتبيليتي وريذميستي باذن الله هارت the heart has four properties excitability rhythmic conductivity and contractility the heart has got four properties all of them are myogenic yani, yani generated in the muscle in the muscles of the heart يعني yani خاصيه القلب نفسها ما هو مايو يعني عضله وجينيك من generated يعني yani بيتولدوا في القلب سؤال مسكو Not Neurogenic يعني حتى بعد قطع الأعصاب لو قطعنا Sympathetic والparasympathetic الheart continues to beat regularly يقعد يضرب بانتظام وما راح تسألي ما الأعصاب دي موجودة ليه الأعصاب دي بتregulate فقط يعني Sympathetic على سبيل المثال يزود الكاردك بروبرافز for example يزود الheart rate والparasympathetic you know as the cardiac properties for example in us the heart rate fa hanbtedi ba awwal khassia min akhasas al arbaa wa hiya excitability eh hena yaani excitability ma it is the part to respond to an stimulus مقدره الاستجابه لمؤثر كافي طيب الهارت بيستجيب بطريقتين الريسبونس بتاع الهارت الكتريكال يعني في صوره اكشن بوتنشال وميكانيكال في صوره انقباض طيب الاكشن بوتنشلز في جسم نوعان سمبلي احنا عارفين الاكشن بوتنشال عباره عن depolarization followed by repolarization That's simply we have two types من الaction potential حسب ايه حسب depolarization لو depolarization سبب دخول السوبديوم السريع هيبقى ال depolarization سريع وعليه الaction potential سريع فنسميه fast response action potential اللي هو زي اللي موجود قصادنا هنا اهو اللي هو ال Fast Response Action Potential إن السبب وده موجود في النرف خدناه في النرف كان ال Depolarization سوديوم وفي ال Skeletal وفي ال Ordinary Contractile Cardiac اللي هما ال Atrium وال Ventric طيب النوع التاني من ال Action Potential بيبقى ال Depolarization سبب دخول السوديوم إنما سببه دخول الكالسيم اللي هو بطيء يعني سلو كالسيم انفلوكس وعليه الديبلوزيشن هيبقى سلو وعليه نسمي النوع التالي من الـ Action Potential ده اللي هو Slow Response Action Potential وده مش هنشوفه في الجسم افتحوا ده أناك معي غير مع الـ Pacemakers في الـ وعلى وجه التحديد حتى مش كل الـ Pacemakers الأس إي نود والإي يوجد نوعان من الأكشن بوطنشل إجبارة رصدية ده في المعظم النون بيس ميكر أكشن بوطنشل وسلو رصدية أكشن بوطنشل ده موجود فقط في الباسمائكر زيوبا الأس إي نود والإي دي معروبات مهمة جدا في الامس كلو طيب هنبتدي بأول أكشن بوطنشل اللي هو ممكن يجدنا في النظر يبتلع بتعناوين Action Potentials of Atrial or Ventricular Muscle Fibers العنوان أو Fast Response Action Potentials أو Non-Pacemaker Action Potentials تمام؟ دي الطريقة اللي ممكن تيجي بيها طيب الوقتي لما أجأتكلم على أي Action Potential وما عشقت مثل عشق للنظام وهنعمل تهيئ زهني منتل ست خليك مهيئ زهنية ان انا هتكلم في 5 بوينس اول حاجة اللي هو ريكوردنج ازا احنا الاكشن بتنشيل لقصادنا ده بنريكورد التغيرات الكهربائية في نقطة واحدة بس بنستخدم الكاثودري اسيلوسكوب وبنحط ون الكترود على الاوتسايد على السطح الخارجي من المسل فايبر ايه دي كاردك مسل فايبر مصير والسكند الكترود بنحطه على داخل بتاع نفس النقطة فحنا بنسجل التغيرات الكهربية في نقطة واحدة وعليه نسمي هذا الاكشن بوتينشيل مونوفيزيك اكشن بوتينشيل يبقى اول نقطة في النقاط الخامسة اللي هي ريكوردي وصلة ايه كاثودري اسوليسكوب ايه نوع الاكشن بوتينشيل اللي هنسجله كل نقطة من ديه مسكيو مونوفيزيك يعني بتسجل التغيرات الكروية في نقطة الواحدة لان في one electrode على outer surface والsecond electrode على inner surface of the same point في المسل فيبر حتى هذا الالكتروب اللي بنحطه جوه بنبقى حط مالينه ببوتاسيوم كولورايد عشان انصايد فيه بوتاسيوم اكبر بس ديه نافع عن هذا ديه النقطة الاولى نقطة التانية الفيزيس احنا عارفين ان سيمبلي اي action potential عبارة عن ascending limb represents depolarization و descending limb represents repolarization انما في حالة ordinary contractile cardiac muscle fibers اللي هو ال fast response اللي هو non pacemaker action potentials بكو من 5 phases phase 0 و phase 1, 2, 3, 4 هنا واحد ممكن يسألني هما لما سموا همشوا 1-2-4-5 يعني غريبة 0-1-2-4 الإجابة سهلة جداً عشان هما 0 ده حاجة و 1-2-4 ده حاجة تانية 0 ده Deep polarization Ascending Limp سببه Sodium influx بينما 1-2-3-4 ده مسلسل متجانس اللي هو descending limb يقوم بتعبير الريفولارزيشان اللي سببها بوتاسيوم إي فلاكس خروج البيتاسيوم عشان كده ما قالوش واحد ننتجة 4-5 قالو zero ascending dipolarization sodium واحد ننتجة 4 descending repolarization خروج البيتاسيوم يبقى ده جاوبنا السؤال ليه زر واحد ننتجة 4-5 طيب هنا النقطة الثالثة duration إيه اللي خلاه الريفولارزيشان 4 phases ان اهم ما يميز الاكشن بتعكّرتك مسل فيبرز هو وجود بلاتو يعني نسطع او حتى نرسمه لك باللون الأحمر بلاتو اهي فوق اكشن لو شلت هذا البلاتو فيز واحد وبعدين البلاتو فيز اثنين وبعدين ده فيز ثلاثة هنلاقي الفيز ده فيز واحد وفيز ثلاثة بقوا مع بعض بقوا ديسيندينج لين بعادي زيال اكشن بوتينشل اللي شفناه في النير وشفناه في السكريتة المصر يبقى الفيز اسكالاتي زيرو قلنا ده رابي ديبولارزيش فاس ديبولارزيش عشكا سمينا فاس ترسبونس اكشن بوتينشل سببه سوديوم انفلكس دخول السوديوم ونحن عارفين من السوديوم السريع طيب قلنا بقى البلاتو اسم الديسيندينج لين فاز واحد ده عبارة عن رابد سمول انيشال ريبولايزيشن يبقى ريبولايزيشن بدأ انيشال اهو ورابد وسمول وبعد كده وقفنا ريبولايزيشن وحطينا البلاتون اللي هو المساطة وبعدين كملنا بقى فاز ثري اللي هو عبارة عن رابد لارج ريبولايزيشن وبعدين فاز أربعة اللي هو الرستينج ميمبرين بوتانشيال ده الفازيس اللي عندنا يبقى 0D Polarization واحد انتها 4D Polarization اهم نقطة بقى او نيجي النقطة الثالثة اللي هي Duration طبعا بسبب وجود البلاتو بماذا يتميز ال Action Potential بتاع Cardiac Muscle Fibers بانه Long Duration حتى بصوا بقى بيبقى من 200 الى 400 ميلي ساكدس واحد يمكن يسألني يقول لي ان الاكشن بوتنشلز عموما مدته كام فاكر كنا قلنا في النيرف احفظ معايا بنراجع اللي فات 1 ملي سكند مدته في السكيليتال ماسل 2 2 5 ملي في السكيليتال ماسل طب في, في, في الكاردياك ماسل بقى شوف كنا بنتكلم في واحد و2 من 200 ل 400 ملي يعني الديوريشن النقطه الثالثه في حاله الكاردياك ماسل فايبرز بيبقى فيري بسبب ايه بسبب وجود البلاتو اللي هو قسم الديسيننج لفيز واحد وفيز تاتا وما بينهم البلاتو اللي هو فيز 2 نيجي بقى النقطه الرابعه وهي الاهم اللي هو الايونيك بيس دي اهم نقطه في الاربعه الايونيك بيس الحقيقه الاكشن بوتنشال بتاع الكاردياك ماسل فايبرز من اصعب الاكشن بوتنشلز فالاوني بيس بتاعه فعلا صعبه طيب انا كطريقتنا عندي طريقه لتسهيل كل شيء بس ركز معايا فعملت حاجه لطيفه قوي قلت ان انا افصل المعلومات القديمه عن المعلومات الجديده يعني احنا خدنا الاكشن بوتنشال في النيرف وفي السكيتر المصري وعندنا معلومات عن دي بسميها المعلومات القديمه الهارت أصعب لأن بالإضافة للمعلومات القديمة فيه معلومات جديدة لو قلتهم الاثنين لو قلت الاثنين في آن واحد هتبقى too much عملت تعاملة رطيفة جدا أن فصلت المعلومات القديمة عن معلومات جديدة حتى المعلومات القديمة دي لو أنت مش مذاكر حتى وجالك سؤال نظري اكتب المعلومات القديمة هتحصل على نصف الدرجة فنبتدي بالمعلومات القديمة احنا عارفين ان الاسسننجليم اللي هو فيه الزيرو اللي هو represents a بيبتدي من عند الرesting membrane potential اللي هو minus 90 millivolts, ليصل إلى plus 20 millivolts, مش volt, mill, mill, that's what I'm skew. وسببه إيه? سببه sodium influx, دخولة sodium, sodium entry, برضو صح, من خلال fast voltage gated sodium channels. وده اللي خلّ هذا الـ Action Potential لأن الـ Depolarization بتاعه سبب ودخول للستوديوم سمّناه Fast Response Action Potential أي Action Potential الـ Depolarization بتاعها سبب ودخول يبقى Fast Response Action Potential كما في عائلة الـ Nerves, Cretal Muscles و Cardiac Muscles أي Non-Pacemaker non Action Potential دي معلومة قديمة طب المعلومة Phase 1 Phase 1 اللي, اللي هو الـ Initial Rapid سمول ريبولاريزيش سبب واي ريبولاريزيش عاوز حد نلخبه اوعى تقول بوتاسيوم اي فلاكس لازم الاول توقف دخول السوديوم تعمل اين اكتيفاشن اوف دافاست مولتج جيتد سوديوم شانلز وبعدين تعمل بوتاسيوم اي فلاكس تخرج البوتاسيوم وقلتها بطريقة سهلة عربية ماشية لقدام ماينفعش تروح جايب الوراء على طول لازم الاول توقف العربية لما تبتدي تمشي بالاتجاه المغاير اللي هو الديسينج فسبب ريبوزيشن غلطه مشهوره ما تقولليش بوتاسيوم اي فلوكس تقوللي ان فاست فولتج جيتدوديوم شانلز بعد ما توقف العربيه تعمل بوتاسيوم اي فلاكس. بعد كده كل الريبوزيشن زي ما شفنا سببه بوتاسيوم اي فلوكس دي معلومات طيب سليكتيف ال الريستنج ال ال ميمبر بوتنشال سببها ايه معلومات قديمه قلناها سبب الريستنج ميمبر بوتنشال اللي هو واحد سليكتيف بيرميابيلتي ودي مسئوله من الناقص 90 عن كام مين فاكر ماينس 86 ملي فولت وباسيف وتاني سبب اللي هو الصوديوم بوتاسيوم بامب وده مسئول عن الاربعه الفضلين فاضلين ماينس 4 ملي فولت وده اكتيف يبقى مين السبب الاساسي قلنا الـ selective بالميابيلتي طيب مين اهم اين بيعمل الـ resting membrane قلنا الـ potassium ومين اللي اثبتها كلام خدناه في الـ اللي هو الـ Nearest Equation لما حسبنا الـ equilibrium potential for طلع minus 94 يعني very close الـ resting membrane هو minus 90 بلما لو حسبنا الـ equilibrium potential بالـ Nearest Equation للـ sodium هيطلع قيمه مختلفه تماما اهم اختلاف انها مش ماينس وباينس هتبقى بلس 61 ملي فولت ولا تنسى ان البلاتو اللي هو اهم ما يميز الاكشن بوتنشل بتاع الهارت واللي هو ده شلناه هيبقى اكشن بوتنشال عادي خالص ده بيحصل عند الزيرو بوتنشل يبقى دي المعلومات القديمه وعاوزك تركز معايا بماذا يختلف الاكشن بوتنشل بتاع الكاردياك ماسل عن السكيليتال ماسل نمره 1 بوجود البلاتو 2 بوجود البلاتو نمره 3 بوجود البلاتو اللي هو زي ما بقولها اطال الله في عمر الاكشن بوتنشال بقى بياخد 240 ملي سكند كان حاجه لطيفه جدا ان ما فيش هايبر بولارزيشن هناك بنلاقي فيه هايبر بولزيشن هنا الريسي ميمبر بوتنشال هو الفيس رقم 4 ما فيش هايبر بولزيشن ويمكن تسالني هو ليه ما فيش هايبر بولارزيشن فكر احنا الهارت ده بينبض في المتوسط 70 نبضه في الدقيقه عشان يبقى لازم يطلع 70 اكشن بوتنشال في الدقيقه لازم ينصل level 70 مره في الدقيقه يبقى لازم نبق قريبين من الفايرنج ليفل لو عملنا هايبر عن الفايرنج ليفل كده تملي بنلاقيه من الفاير ليفل ذير از نو هايبر بولارزيشن يبقى بماذا يتميز الاكشن بوتنشال بتاع كارديو ماسل بلاتو بلاتو بلاتو والرقم 4 بعدم وجود Hyper دي المعلومات القديمة. طيب نقول بقى المعلومات الجديدة اهي انا برنا عشان ما لغبطكش وما عشقت مستعشك للنظام المعلومات القديمة هتطالك باللول ليسود الجديدة هتطالك باللول الأحمر يبقى تعالى خمسة فيز اول فيز قلنا زيرو ليه قالوا زيرو عشان ده حاجة مختلف عن واحد اثنين تاتة اربعة زيرو ده ascending limb represents دي بوليزيشن سببه صوديوم ان فلوكس من خلال الفاست فولتج جيتد صوديوم شانل هي باللون الاسود طب فيز واحد اللي هو الانيشال رابيد سمول فيز اوف ريبولارزيشن دي سببها المعلومات القديمه بتقول لنا باللون الاسود نوقف الاول الصوديوم ان اكتيفيشن وبعدين نعمل بوتاسيوم افلوكس تمام اثنين اول معلومه جديده بقى اهي جايه باللون الاحمر عشان نسرع REPLUIZATION مش بس نخرج PUTASIUM POSTIVE برا وندخل COLORIDE NEGATIVE في جوا يبقى COLORIDE INFLUX احنا في REPLUIZATION ببقى برا POSTIVE جوا نيجتف طب ليه نخرج بس برا POSTIVE ويندخل نيجتف اللي هو COLORID حتى بقلها الطريقة اللطيفة في الحفز يبقى في اول PHASE اللي هو PHASE ONE في معلومة واحدة جديدة يبقى PHASE ما فيش ولا معلومة جديدة 0-0 في فيز واحد ظهرت معلومة واحدة جديدة اللي هي كولورايد اين طيب وصلنا من ناقص 90 لزائد عشرين نأتي الثالث فيز اللي هو البلاتو ده اهم حاجة بعدها اذا ما شرحتوش كويس اذا ما شرحتوش حاجة اللي هو بيحصل عند كام؟ عند الزيرو بوتانشل اهي ايه سبب البلاتو؟ تعام فكر احنا في البلاتو لحنا طلعين زي الديبلارزيشن ولا نازلين زي الريبلارزيشن يبقى 100% تساوت قوى الصعود اللي هو الديبولزيشن مع قوى الهبوط اللي يبقى اهم كلمه افتح ودنك البلاتو سببه بالانس بالانس يعني توازن تساوي ما بين قوه الريبولزيشن للبوتاسيوم افلكس وقوه الديبولزيشن بس هنا الديبولزيشن سببه انت متوقع كنت اقول دخول الصوديوم لا دخول الكالسيوم واحد قال ليه في البلاتو سوينا البوتاسيوم بالكالسام ليش بالسوديوم هذا يسببين سبب الأقل الأهمية إن, ان خروج البوتاسيوم بطيء ما ينفعش يتوازن مع دخول الآيون السوديوم اللي هو السريع لكن ينفع يتوازم مع دخول الكلسام البطيء يعني خروج البوتاسيوم بطيء دخول الكلسام بطيء ده سبب الأقل الأهمية سبب الأكثر أهمية أن هذا الكلسام الذي يدخل في البلاتو بيفيدنا في الكونتراكشن ودي نقطه مهمه جدا في السكيليتال ماسلز الكالسيوم المهم للكونتراكشن موجود جوه السكيليتال ماسل في الساركوبلازميك ريتيكول طب في السموث ماسل شو بنراجع اللي فات المهم للكونتراكشن جاي من بره من الاكسترا سيلولار فلويد يبقى في السكيليتال ماسل طب في الكاردياك فعضلة بتنقابل من المهدي إلى اللح تقعد تنقابل تنقابل تنقابل يبقى عاوزين كميات ضخمة من الكالسام فبتعتمل على الكالسام اللي جاي من بره والكالسام اللي جاي من جوه من الساركو بلاسمن فليه عملنا بالنسبة من البوتاسم والكالسام السبب الثاني أهم مش إنهم أول سبب أقل أهمين هم أتنين بطاقة السبب الثاني إن الكالسام ده مهم للكونتراكشن لإن إحنا we, we, we depend على two types of calcium contraction of heart. الـ intra في الساركو بلاسما كتيكرا واللي جاي من الاكسترا seller طب والظاهرة الرائعة عشان الاثنين يشتغلوا in harmony في تناسق ربنا سبحان الله خلك كالسام اللي جاي من بره بالـ extra seller هو اللي يطلع الكلسام اللي من الساركو بلاسما عشان يزيدوا مع بعض في ظاهرة اسمها calcium induced calcium release يعني كالسام اللي من الاكسترا سيلور بيانديوس يعني بيعمل كالسام ريليس من الانترا سيلور طيب بعد يبقى في أثناء البلاتو في كالسام بيدخل وبيطلع كالسام من جوا بيحصل الكونتراكشام بتاع الهارد طب بنهاية البلاتو لازم نوقف كونتراكشام فبنطلع هذا الكالسام اللي جاي من الإكسرسورين طلعه بره بحاجة خدناها في المحاضرة الأولى اسمها كالسام سوديوم إكتشينجر أو أسف سوديوم كالسام إكتشينجر يبقى هتطلع الكالسام اللي هي بتشتغل in both directions واتدخل سوديوم طيب هنا الكالسام بيدخل من, من خلال أنهي تشانيلز الكالسام عنده two types of channels في الجسم أو في الهارت في النوع الأهم اسمه ال تايب اللي هو long lasting وفينو تاني هناخدو بعد شوية اسمه تي تايب ترانزنت فالكالسيوم اللي بيدخل في البلاتو بيدخل من خلال النوع الأهم اللي هو اسمه ال ال تايب وده في تلات اسئله في الام اس كيو ان ال تايب ده مور نيوميروس خمس مرات قد الترانزنت وايدر اوسع تاني معلومه وتالت معلومه هو ده الاهم ليه لان الدراجز لما بنقول عيان بياخد كالسيوم شانل بلوكر في علاج ضغط الدم المرتفع فاحنا بنقفل له ال ال تايب يبقى اتكلمنا عالكالسام طب امتا بيفتح الكالسام تشانيلز خب بالك بقى فيه رقم جديد اهو اللي هو رقم ناقص 40 او عتنسى علي بابا واللي 40 حرامي الكالسام تشانيلز بتفتح في, في فيز وان لما يوصل الريستينج ميمبرين بوتينشل او لما يوصل بوتينشل 40 وتوصل البيك في اسناء البلاتو عشان البلاتو اللي بيحصل فيه كونتراكشن وتخرج بالإند أوف بلاتو عن طريق السوديوم سوديوم كالسام اتشينجر يبقى باختصار شديد ما هو الميكانيزم في بلاتو ان احنا لا فيقى السنة ولا فيقى السنة يحصل بالانس ما بين ايه؟ ما بين دخول الكالسام وخروج البوتاسيو وشرحنا اول نقطة ان الكالسام بيدخل عن طريق ال تايب type Channel وتقدر تراجع الفيديو بيفتعى عن minus 40 يوصل peak في البلاتو ويطلع في ال end في بلاتو بالسوديوم كالسام اكتشينجر طب نيجي نتكلم بقى البوتاسيوم اللي بيخرج ده بيخرج عن طريق عن طريق شانل اسمها, اسمها تشينيل. تشينيل في نهايه البلاتو لكن بتخرج بوتاسيوم فده يبتدي عملية الدي بولاريزيشن الدي ليدري بوتاسيوم تشارل تبتدي الثيرت فيز اوف بولاريزيشن يبقى في البلاتو اتكلمت على الفيز رقم اتنين على نقطتين جداد الكلسام والبوتاسيوم طب فاضل النقطة في الكلسام عاديين نقولها يعني ايه اهمية البلاتو قلنا سببه ايه ما قلناش اهميته ان البلاتو ده prolongs the action potential اهو شايف طول الاكشن بوتنشال 200 400 مللي سكند في الهارت طب ايه اهميه الـ يبقى طويل قلنا لسببين ان في اثناء البلاتو بيدخل الكالسيوم والكالسيوم ده بيساعد الكونتراكشن فالهارت بيدخول اللي في البلاتو ده برونجز الاكشن بوتنشال وبالتالي برونجز الكونتراكشن انت عارف انه في الـ heart الـ contraction يجب الدم against resistance فالـ contraction يأخذ مدة طويلة جداً فعش كده ما أقول الـ plateau لطيفة ما تنساش أطال الله في عمر الأكشى المتنشى بتاع الـ heart بأنجع لـ plateau بأنه ليطيل في عمر الـ contraction عشان الـ heart يقدر يضغق الدم against resistance ثاني حاجة إن أطال الـ absolute refactor period يعني طول ما الـ في حالة سيستول فهو في حالة Absolute Refractive Period يعني إيه؟ يعني Excitability Zero Absolute Refractive ما فيش استجابه يبقى مش ممكن يعمل سيستور فو سيستور لو كان الهارت هيعمل سيستور فو سيستور كان عمل تيترس يعني قاعد في حالة انقباط دائم ولا توفنا الله يبقى أهمية البلاتو ان نطور الaction potential وعليه يطور حاجتين طور ال وخلى طول ما فيه contraction Absolute Refractive Period الهارت ما يستجبش لمؤثر آخر ما يعملش انقباض على انقباض ما يعملش سيستول على سيستول وايه اللي حصل تيتانوس توكل الله وبرده بذكرك بالسكيتال ماسل سكيتال ماسل لا كانت الابسولوت افكتف بيريود للاكشن تنشن شورت, شورت. ممكن العضله تعمل انقباض فوق انقباض وتعمل تيتانوس بل هو الاساس في عمل السكيتال ماسل ان هي تقعد زي ما كده في حاله كونتينيوس كونتراكشن عشان الشورت الابسولوت لكن في حاله الهارت اللونج الابسولوت افكتف بيريود بيخليها مفيش تيتانس في الهارت يبقى في قولنا في فيز زيرو محطناش شوال معلومة جديدة في فيز 1 حطنا واحد وان واحد زيرو زيرو وان وان حطنا كولوراي. في فيز تو اتكلمنا على البلاتو انه بالنسبة بين قواتين واتكلمنا عليهم الكالسيوم والبوتاسيوم وازاي الميكانيزم وايه اهمية انه يبقى في بلاتو وبرولونجد اكشن بوتانشن نيجي بقى فيز 3. ده هنقول إن اللارج رابد ديسيندينج ليم هنتكلم فيه فتاة في نقاط إن الديلي بوتاسيوم تشانيل بتعمل دي بولاريزيشن لحد ماينس فورتي وبعد تقفل طب مين اللي هيكمل بينا لتحت ما تنساش إن كنا خدنا إن في حاجة اسمها إنورز اكتفاين بوتاسيوم تشانيل دي non-gating مفتوحة على طول فهي اللي بتكمل معنا من ناقص 40 لناقص 90. يبقى هنا فيه ثلاث نقط في سببه سببه التاني نقطة في الثلاثة large repolarization سببه الآتي. سببه المرة واحد delayed rectifying potassium channel تاني نقطة ال inward rectifying potassium channel وإن الامتا بتقفل الـ Delay-Directifying فقط على الـ Energy-Directifying Potassium Channel عند مايناس 40 يبقى حتى حاجة وطيفة وقعتين سبق يبقى الـ Long-type Calcium Channels بتفتح عند مايناس 40 وتقفل في نهاية البلاتو إنما الـ Delay-Directifying Potassium Channel بالعكس بتقفل عند مايناس 40 فرقم 40 ده مهم جدا أذكرك تاني هو اللي بيفتح عنده الكلسام بتاعت البلاتو و بيقفل عنده الديليد ريكتيفاين بوتاسيوم بتاعت البلاتو طيب ومين هيكمل بنا لتحت اللي هو الانورز ريكتيفاين بوتاسيوم تشانل والاند الانورز ريكتيفاين بوتاسيوم تشانل وللوقتي هيجاوب النقطة دي نانجيتد ما بتقفلش فبتكمل معانا بال ريستيج ممبرم بوتانجي عشان كده اعتبروا لأن الاحداث مستمرة متوقفتش الـ Inner Obstainless لسه شغالة وعملة resting member potential اعتبروا resting member potential ده الفيز رقم 4 من الـ Action potential بتاع الهارف ودي حاجة جديدة علينا لأن احنا مكننا معتدين ان resting member potential ده ملوش علاقة بالـ Action potential لكن لأن الـ Inner Obstainless Potassium Channel مستمرة لأنها non-gated فبتعمل resting member potential فاعتبروها دي الفيز رقم 4 في نقطة مهمة كلمة اكتفاينج اذكرك كنا اخذناها في النار احنا على اي اساس بنعتبر inwards او outwards current حسب افتح ودهناك سؤال msq لو ال positive ions داخل يبقى inwards خارج يبقى outwards طبعا هتسألني طب ليه البوتاسيوم خارج وسموها inwards اكتفاينج بوتاسيوم تشانل الاجابة راجع والتها في محاضرات النيرف يبقى راجعها مفضلاً فآخر فايزة دي معلومات قديمة اللي هو الريستيج ميمبر موتينشيل قلناها سيليكتف برميابيلتي والسوديوم بوتاسيوم بومب ده فيز أربعة يبقى ده هو أصعب اكشن بوتينشيل عندي في الجسم اللي هو الاكشن بوتينشيل بتعمين بتاع, بتاع الاتريل والفنتريكولر المسل فايبر اللي هو لي اسم ثاني اللي ليه اسمي الثالث Non-Pacemaker Action Potential اللي هو عبارة عن Phase Zero Depolarization ومش هتحط معلومة جديدة Sudium Influx وبعد 1-2-3-4 ده Descending In Biomassage Repolarization في فيز واحد بتحط معلومة واحدة جديدة اللي هي Coloride Influx في البلاتو ده أطول واحدة هو ده أهم حاجة البلاتو هتتكلم على انه حصل Balance ما بين خروج البوتاسيوم عن طريق الـ Delader Defined Potassium Channel ودخول الـ عن طريق الـ تايب Type Calcium Channel وتشرح كل واحدة فتحت إمتى وعتنسى ناقص 40 وبتقفل عند نهاية الـ Platinum أما الـ Delader Defined Channel بتبقى فاتحة أطول الـ Platinum وبتقفل عند ناقص 40 يبقى حطنا معلومتين معلومة في 2 مرة ومعلومتين في الفيز المنها 2 وتلات معلومات في الفيز المنها 3 هنقول إن في هنكمل بالإنرانيز إكتفاين موتسيوم تشانل وهننقل منديل دي عند ماينوس فورتي أدي تاب معلومات أما الرسلنج ميمبر بوتينشيال فده معلومات قديمة بلون لسويت سيلكتب بريمابيليتي أنت سودي موتسيوم بامب لإني مش عاوز أطول هسيبك أنت تراجع الفيديو مرة أخرى نقطة الخمسة عشان تاخد الفول مارك في سؤال النظري اللي هو عاوزين نحط الريليشن العلاقة ما بين او قبل ما اقول العلاقه عاوز اقول نقطه مهمه للسؤال شفوي ومهم لل الطلبه الاوائل ايه الفرق بين الاكشن بوتنشل بتاع الفنتريكل خلاص ده سؤال لطيف جدا في الشفوي الفرق بين الفنتريكولر اكشن بوتنشل والايتريال اكشن بوتنشل لما هناخد الكاردياك سايكل هنعرف ان الاتريم ده بيدخ الدم فقط للفينتكل يعني انقباض بتاعه بياخد وقت قبيل في الكاردكس سايكل زمن انقباض الاتريم 100 ميلي ساكند وعليه البلاتو اللي في أثناءه بيدخل الكلس ويحصل الكونتراكشن 100 ميلي ساكند يبقى بيتميز الاتريم بأنه شورت بلاتو بينما الفينتكل لما ناخده في الكاردكس سايكل هنشوف في الكاردكس سايكل لو مدة السايكل 800 ميلي ساكند يعني الهارط يضرب حوالي 72 دقاف في دية فيبقى مدة السايكل 8 من 10 من الثانية 800 ميلي ساكنز الانقباط بتاعه بيبقى 300 ميلي ساكنز فعشان كده البلاتو بتاعه بياخد 300 ميلي ساكنز يبقى إيه الفرق للأوائل ما بين الـ action بتاع الـ atrium وبتاع الـ هو في البلاتو لأن البلاتو في خدمة الـ في أثناء البلاتو بيدخل كالسام يعمل contraction يبقى لو الفنتيك للcontraction بتاعه 300 ميلي ساكند يبقى البلاتو 300 ميلي ساكند الاترم الcontraction بتاعه في الصيكل 100 ميلي ساكند يبقى البلاتو شورت 100 ميلي ساكند هذه الفرق طيب النقطة الخامسة والاخيرة في الaction potential ده أصعب action potential عندنا هو relation ما بين هذه الaction potential لون لسود هنحط عليك الـ relation مع الـ mechanical changes اللي هي contraction اللي هو استول وريلاكسيشن مع الاكسيتابيليتي ال ما تنساش احب النظام جدا يبقى اتكلمنا على ريكوردنج على نمره 2 الفيزيس نمره 3 الديوريشن ان الكاردياك اكشن بوتنشلز اطول اكشن بوتنشلز في الجسم بتبقى من 300 ل 400 ملي Seconds. وبعد نتكلمنا أهم نقطة الرابعة الأوليك بيزيس وقلناها أخذنا القديم باللون السود والجديد باللون الأحمر وترجعه وآخر نقطة المرة الخامسة هنحط كيرفين على الأكشن الميكانيكال تشينجس اللي هو الانقباض والانبساط السستول والداستول والأبسليوت والريلاتيف ريفركتوري بيرون نبتدي نحط الميكانيكال تشينجس إحنا عارفين إن الهارت شغال بالكهرباء وجايب بقول السؤال التاني بساله أيوم ما اسبق الكهرباء ام الاضاءه طبعا الكهرباء بتسبق الاضاءه نفس الكلمه في الهارت الهارت الكهرب وعين ينقبض يبقى اهم كلمه ان السستول يبتدي بعد ما الهارت يكهرب يبقى بجينز ايميدياتلي افتر ديپولارزيشن لو حطيتها مع ديپولارزيشن غلطه السستول بجينز ايميدياتلي افتر الديپولارزيشن طب وينس امتى قلنا طول ما في كالسيوم بيدخل طول ما فيه انقباض لما يخرج الكالسيم يتوقف الانقباض طبعا نقولنا ان الكالسيم كان بيدخل في أثناء البلاتو من خلال ال تايب type Calcium Channel حتى كان بيطلع الكالسيم اللي بيهوها من خلال ظاهرة اسمها كالسيم Induced Calcium Release وبيطلع في نهاية البلاتو يبقى السيستول ends by the end of the plateau دي اهم نقطة في ال MSQ يبقى begins after depolarization و ends by the end of the plateau لذلك انا قلت عشان تزبط الرسمة فيه خط مش مطلوب بأرسمه كده عند نهاية البلاتو يزبط لك كل الرسومات بسميه ميزان الخط ده فالسيستوني يبتدي بعد الـ Depolarization وينتهي بنهاية البلاتو طب نيجي الـ بقى ما فيش أي علاقة بين الـ Destool هي مجرب مصطفة الـ سبب الـ لكن عاوز طالب فاهم لكن الداستول ده passive الريلاكسيشن متع المصر passive مش عاوز كهرباء ده مجرب مصطفة ان الداستول بياخد double the period of third phase of replication دي third phase of replication اللي بسميها real replication اللي هو descending ده الداستول بياخد ضعف المدة ده داستول double the time of third phase طيب بصوا على المسكو تاني أيوم بياخد وقت أطول الالكترية تشينجيس اللي وابلو اللاسو ولا الميكانيكال اللي هو باللون الاحمر الميكانيكال بياخد مره ونص الالكتريكال تشينجز سؤالي مش كيو يبقى سيستول بيجانس ان بييد اكتر ديپولارزيشن واندز باي ذا اند اوف ذا بلاتو ده اهم سؤالين الدايستول دبل ذا داب دا الثيرد ذا فيز وعموما الميكانيكال تاخد مره ونص قد الالكتريك نحط بقى الاكسايتابيليتي تشينجز اهم حاجه عندنا وقلنا كلمه ريفراكتوري يعني عدم استجابه Absolute Refractory يعني عدم الاستجابة مطلق يعني Excitability Zero اهي Excitability Zero في الكارب إنما Relative Refractory يعني عدم الاستجابة نسبي يبقى ما هواش Normal وما هواش Zero حاجة ما بين الزيرو وما بين النورمال فيبقى Sub-Normal فيسموه Relative Refractory Period وحفظتها لكم في النيرفا من مصر بطريقة جميلة بالسمع قلت السمع أحسن في التذكر من الرؤية فقلت ان في اي action potential هنحط القاعد العامة ان الabsolute refractory period coincides مع الascending والأرلي part of descending قاعدة حلوة يبقى الabsolute refractory period تملي افتكيرها coincides مع الascending اللي هو في الزيرو والأرلي part of descending اللي هو في الحالة دي phase 1 والاثنين والأرلي part of 3 لحد هنا ده الabsolute refractory period طيب من هنا نخلص بقى عاوزك تبصه كويس قوي انه الابسوليوتري فاكتوري بيروت كونسايد مع فترة السيستول كاملة واليرلي بارت للأوائل ايه اهمية ان الهارت في فترة السيستول يبقى في حالة ابسوليوتري فاكتوري بيروت ان في أثناء السيستول في أثناء الانقباض لو خاد الستيمولاس ما استجبش ما يعملش انقباض فوق انقباض ما يعملش تيتانوس لأنه لو حصل تيترس الإنسان هيتوفاه الله لو الهارت قاعد في حالة continuous contraction يبقى بسبب long absurde factor period السؤال مهم في الكارتك مصل بحيث أنها بتكاور the whole period of the stall and the early part of the stall بتكاور the whole period يبقى الهارت ما بيحصلش فيه تيترس طب للأهائل بقى إيه أهمية أنها بتكاور the early part of the stall في the early part of the الهارت يبتدي يملأ تخيل لو هو استجاب بعد السستول على طول هو لسه ما ملاش طب هيدخ ايه فلازم ما يستجبش لا في السيستول ولا في اول جزء في الدياستول عشان يملى شوية بلند وبالتالي اما يجيلو استيميلاس يبقى عنده حاجة جوا يدخها وقللك معلومة جميلة اكتر امتلاء للقلب بيحدث في الارلي بارت اف داستول يعني ان الابسلوت رفاكت يجيلو بتاخد السستول فتمنع التيترس وتاخد الإيرلي part of the stall اللي هي أهم حتة بيملة فيها الهارت الإيرلي part of the stall فده بيدي فرصة اللي هو بيحدث أساساً في الإيرلي داستول فهذا يدل على أنه وراء الخلق خالق طب نيجي بقى الريلاتف ريفاكتوري بيروت الريلاتف ريفاكتوري بيروت فاكرة كنا قلناها ازاي الريلاتف ريفاكتوري بيروت كوينسايز مع الرست of descending يبقى الـ Relative Factor مع الـ Rest of Descending اللي هو الـ, الـ هو الـ Second Half of the أو مش هاف يعني الـ, الـ Second Part of the Third Phase of Repolarization ده اللي هو الـ Relative Factor period. اللي في لـ Extability لا هي Zero ولا هي Normal حاجة Sub-Normal Sub-Normal Phase نيجي مع كده في حاجة ثالثة مهم قوي بقى في حاجة اسمها Super-Normal Phase أهي يعني خاصة موجودة في الهارت ان بعد ما بيخلص بيبقى عندي حاجة اسمها super normal phase بتحصل في late part of third phase of repolarization. اكسا بتطلع above normal. ودي حاجة خطيرة جدا. ان بيسموها vulnerable period. يعني الهارت في هذه الفترة بس الحسن الحظ انها فترة أسارة جدا. في late part of the third phase of repolarization. اكسا تابلتي بتبقى above لو الهارت جات له كهربا من حتة برة الاس انود يسموها اكتوبك فوكس يعني احد الفايبرز تاعة الهارت حصل لها تهيج وهي اطلقت شحنة كهربية يسموها اكتوبك فوكس اي بقرة خارجية وجات في وقت دي اللي هو الهارت يبقى فيه خطورة عليه منطقة خطيرة لان الاكسراتيابيلتي عالية ممكن الشخص ده يحصل له فينتريكولار فايبرليشن يعني الفينتك اللي يرتعش ويبطل ينقبض والإنسان يتوفاه الله يبقى دي اسمها سوبر نورمال فيز بتيجي عند الليت بارت أو فيث ثري وبيبقى الهارت في أثنائها فالمربول دي كانت المحاضرة الثانية اللي هي خاصة بأول خاصية وأصعب خاصية اللي هي الاكسايتابيليتي وشرحنا فيها الأكشن بوتينشيل بتاع النون بيسميكر الـ Fast Response Action Tension بتاع الـ Atrium والـ Ventricle وبعدين قلنا شرحناه في خمس نقطة Recording قلنا أول حاجة وبعدين قلنا بعد Recording الـ Physis وبعدين قلنا Duration number 3 Ionic Basis دي أهم حاجة لم أربعة وفصلناها القديم لوحده وجديد لوحده وبعدين relation مع الميكانيكال ومع Excitability Changes أشكركم على حس متابعتكم وإلى أن مجددا بإذن الله أستودعكم الله شكرا